بسم الله الرحمن الرحيم والوحي ولسأو فيعطيك ربك فتربى ألم يجد كي يديم فآوى <تصفيق> Wow Thank <laughs> you. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ واما ما بينه فحدث الله اكبر صدق الله العظيم